ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسفاعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث من ja teitä, joka on kunnioittanut meitä, ja joka on kunnioittanut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 ولا مبتلا إلا عافيتها ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضو لنا فيها صلاح إلا أعتنا على قضائها ويسرتها برحمةك يا أرحم الراحمين.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 ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى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 أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا ياك. تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو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 اللهم اجعلنا مما يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا مما يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا حسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم وفقهم لهداك واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحصي ثنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر